ولكن الجد يكون صعب ولكن الجد الجد وفي اهلي الهزم ارجع لنا الى سبب قلنا كما مريض واما مستفيق واما حاضر صحيح حاضر اصحيح ما هو مريض ما هو مسافر نتكلم عن المريض المريض هو تتكلم عن المراه في حكم طويله انما نذكر هنا المريض هو راجل مريض انك تقدر تعلم ما كلاش مثل ما اما, إما الجروح واما مريض وإنما نتحقق وضن إذا تضضل ما يضره إلى غير ذلك هذا يسمى ماريض ماريض حقيقة أو ماريض حكمة حقيقة هو واحد والحكم حقيقة هو مجروح بما يتبزم يعني جانبه ومجروح هذا حقيقة أو قاعد الهدفة تقض فيه متان أو فيه بوفير ما يقدر لي يتضض أو لمسكين فيه مطيبة بحال هذا متان أو فيه تقضى ما يقدر لي يقوم هذا مارات حقيقة أو حكم متحقق أوضان إنه إذا تضضل ما يضره قدروا جال أو ده أحدثه هذا كتم حكم المارين حكم المارين المرض ماشي من ولكن إذا جيت استعمل الماء غادي فهو على في ذلك حكم المارين الماء من أكثف في البحرة الميد كأكثر البحر في كيجي كي الميد الدنيا كدوربي يقول مالك يدوصل واحد حالة يحيطه ما يقدرش يطلبه اللي إيش جانا ما ماشي هجاء يجي متى يدخل يفتح هذا الشيء يرجع لي كيف له المتى من لأنه كذي الواحد وكل كيقول لك إذا كان يودي يودي وعفوا هذا الدرس وإذا ما كان يودي يقتل ولد يقتل يقتل ما رح مالك هو الفلوس لأنه أوليد لي تهزمكي وقلت يا حسن هذا التمر أفرد ديني فهنت تشوف يا يكلف الله مصر يجعل على لك بينا السفنة وكان بينا ذلك وكان الحرج. وكان خرجنا على أنفسنا على بكم ثم نزيد زيادة القرآن نأتي في البحر يأتي الى ما كرس حركيده تجس بره ما زيادة إذا ما كثرت صلواتنا لكي يصلي واقف فينا هو كل الميد الله يس قال المريض من عندي كي كان دي داك الخدمه قبل ما مع ما معاه معاه في غير تلكيه او ايمنته له عند لي حاجه ولا فهجل حاول المريض حكم مريض من نقدرش وازيد عليه بوفاجي دغوا مول بوفاجي هدا شنو ولدك واه ياك كان هاد الانسان واحد الحاله اللي يجي حركات وما خامي من الخطر يسمى كتق الله في صالته هاك وكذلك عظيم البطن يقطع عظيم كش كبيره بزاف ويجي خطا اساس اساس السنسه لا دونه ترشيطه اجي يصل على الكش فان ذاك الشيء اش غادي يعمل كي صوت يطلعوا اكيينو اكيينو ما يتنوه. يتنوه الله يستر القادر يجي واحد ما كامل يدي دير الله يستر لا رجل يقال، بس هذا بس في يسويه ولا يحكمه. يقال كم يوم تيجي وحدة كم رجل عادين عادي هي ما فيه. إذا الرجل تبغ روح منه، يشتري لبقة. اللي ما ثم بننشت هذا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 الرجلهم ولا ولا وحكم أريانكم كنا هذا حرام عليها بوض واحد لا مرأ ولا رجل ولا الحرام جلالك بولي نضغط لي يا بول نضغط لي يا العورة حرام العورة عمره من شوف عورة إلا أو إلا لضرورة وش هي الضرورة ضرورة حلا ولا طيب ولا غيره أمور هاجي ضرورة إذا لم يجذأ أغلى فينا واستنولوا أجبأ ولا كذا ولا كذا وهذه فيها هو ما ترد أكتر اللي عليه كيف في هذا هو إذا كان عظيم البطل سين جشفي إذا راض وثلاثة نفس كثير ودين الله يخر غير الفقهاء ولا يمكن واحدا منك انت واحد الا اذا في جواري ذلك هذه هو الفعالي ان الجارية غير اشتريعه وان الحراهية يقول انا شدتيني بس نبدال الخيادة انا منعرف غير ان طيبة يجب على ذلك الكلام اللي قصراته هكذا قلبك قلبك حنا شيئا ما ورجع لينا هو كان حقيقه أو كان حكما هذا لكن ما كل شيء لكن الفرائض كلها ثروه وحكم لكميه والفرائض عليا حتى راك وهي كيناموا الفرن كفايه حتى لك جنازه فلان في وكننا استلموا وكذا حفلات عيد صدق كذا الجو يسو لنشر اسمه شيشي ركعا وطوف وطوف في هو هذا المساكر المساكر هو مساكن وسيجي صليك بعض الصفاء كان فقال ملكيك يقولك السفر من دو ولا وجه وما ليصحش إخوان ولا يترك ولكن هذا بعيف جمهور العلماء كلهم كان ملكيه قالك هذا غلط هذا المعتمات هذا ما عندهم تخلص الصفاء هذا في الموت اشتري فشاك تعتريك يشفر فشاك تعتريك ولمشي الخمر ولا غيره وما هو الله ما فتا امامه اعني سنتي لهو هو، كيوتي في في البحث عنده هو اكثر الصلاه واش اكثر الصلاه ولا لا بما انك اكثرك الصلاه ولا مش قالت في كيف كيف العاقل وهذا هو المتابل. وهذا المتابل. المتابل هو هذا المشاجد هو يا كاين قالوا وكاينين الفرقي فائ واي كاينين مرسونا وكاينين الصحافه كاينين مثلثيه ولكن كل في من غريب مسافر ما كلقشنا مع المسافر كيشافوا خلاوه ما الحاضر الصحيح هذا هكاين داك ومن اسباب اذا خرج خاص الوقت المختار غير غير ثم هل. غالي يمشي الابداء وانه يطلبش يطلق بالدهور يوم حدى يطلق غادي ماشي على تارى عاط حق انه وخحت الماء ما يدرش تركعه ما تقول الله كبير غالي خرج وقت اين وقت المختار روضه كهو يعني انه يطلبش يطلبش اذا عرف راسو ما يدرك شركعة يدرش نتوضى يدعفزه يتوضى يقولونه يهتاسل يدرك يعني في اخر الوقت و ثلاثة درجعات يصلوا و أخل عصر و الدل تسيل بات إذا عرفت و تتركعة ما يدركهش في ما يهتاسل ما يتوضى نقصنا عن الوقت كم الصلاة دا كانت عالمية يدرك الوقت اللوضوه يصل هذا ليس يعني ايه نوضع تيدي التيل الوقت وخبرتها وخبرتها لا خبر هذا اول وقت المختار ديال هو من الزواج الى اخر القامة القامة هذا هو المختار فاذا يدرك هو اخر المختار وكذلك العافر مثلا عافراته جيت نرى ماي ماي ميدرك شركاء ماي دار ماي دارك شركاء في قرن الإفطار وإذا عرفوا أن الدول ترسلوا دارك كل يكون إفطار للشمس إنه دي سودان ودي دستل وصل دارك حالة خايفون إللي تذكرها بعد إن العصر الشمسي الأخير بيوحون يسرجله وثراثيش الغروب ضروري ببنى انهم يخلي الواحد المغر إما نعسوا لنا عضنات وإما نساء وإما مرات وإما كذا وإما كذا كذلك ما ما يخليش لا لا هذا وقت هذا وفي المغرب المغرب هي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 علاش انا قلت بلاي يا صاحبي على الوقت في الصلاه كانت عليا مختار فكره المختار خلي ثم هذا العشيه جا العشاء شتي هي العشاء الوقت المختصر من اول ما غير الشباك الاحمر حتى لشت كيتونت لي على قوس ماشي قال كانت لي ونسى اذا, إذا ما يدرك شركها قبل نتسليل بلاشا يتين وليس وإذا عرف رأسه يتود داول تاسل ودرك وخيرتها ويجي منطلقه دياللي ونتسليل لاخرش وهو ضرور ضرور كيت العشاء بحيث تهرت من الحي ويجي عليها المغرب والعشاء وإذا حتى ونزل بيهزم وبقى الناس مغرب وحشا حتى الفجر ما بقعت علي على مغرب ولا عشا هذا هو وهذا فشل العرق هذا فشل الظهر والعاطر والمغرب وحشا وفي الصبح الصبح مختار هو منعش من فضر الصادق إلى كي الإسفار تقول تشوفوا ومن الناس هذا كيثم ضروري وكثم ضروري إلا غير فإذا بقى الضرماء ولكن يجيب بشي تعود حمام. او بشي كنت تبضع الوضو الصغير غالبا الحال ان تشوف الناس يباني غالبا الحيو في الحال هذا ما نفاق الولومتان حتى الاسفرج ما إذا تيجي ذكوا إذا ما ما لا ااا الظهر تيمو ها والعصر يقولوا وارب سركونوا يعرفوا انه يتوضى وغتسل يدرك ويدرك ويدرك خمسة ركعة لنفضر العاطر هذا الصف اذا عرفوا ما يدرك خمسة ركعة وانو ما يدركوش ما يدركوش تيمين اشغال يجيه قالي تيمين كان تيمو يدرك ليه؟ يدرك تيمو يأجل ان يجي خرجوه اخضروا هكذا فشه الشيادة البطار العصر وقلت وما قلت اخوة لفنغيط بس عشاء ولكن المغنوب الثالث ضروري هو قبل وفزره هل يبشر قبل وفزره فإذا عرف راته انه يختلف الوتوب ويزرك يعني ويقضي تدر خمسة الراكعات هو وإذا خمسة التين اهلا وسهلا ها؟ وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا كذي لين لين نقول كذي أو واحدة من هذا جلسة وخلت يقول لا هذا فتحصل من ذلك أنه مثلا إذا خرج رجل المختار لا كيف المختار كذب دارو صار مختار تاريخ بعضه إذا بشيء تداوله زاد في هذا العصر وإذا سيل مذكر خذ خاركاء اشكو التيمون ولا نظمه اشكو التيمون ومشي ونحكم لا مختار ولا دارو وهذا دخاف طلبنا وكذلك إذا ليه دخفا استعمل ما ما موجود ولكن عرفه يستعمل لها ماذا يزرح الوقت إذا في الأفضل عرفه إذا مش هل الحمام مش هل يغتسمي الجانبه إما حل هو إما مكاده عليه الشمشي أكيدين هذا ثلاثين يتصل بعضات سوقش تهيلة متى انتظرتك وعاكت العوم الحمام ما هذا يعاكت يا راتكت حق في ضنك وما يعاكت باقي الحمار. الحمار ولكن هذه الاحتياط أولى يعرف... لكي احتضن في يعرف سبحان الله من مخالمو له ما كذا من هذا الشيء وتحقق من هالشي ده ما يلبخ ولا ما يلبخ، هذولا كريم الأول. الجماعة <تصلاح> الجماعة جميلة جميلة. الجماعة عن لا، في ولا. قال الماء فاش يجي يغوشي تضامشي ولا لوت وكاين العلماء قال انا الجماعة جماعه فاي فهي كاينه فهي مولاه سالت تنذكرها في الاسلام ان شاء الله السلطه ديالها رجعت والحسيده كان غادي يدير جماعه فاء يمشي تضل حتى تسالي جماعه فاء جات عندها جماعه فاء ولا رجع بينا الى مساله ديجه تعمل تعمل ثم كان العدمارفية قالك كو... وهي قل مالك من قال كذا قال تعارض تعارض الماء يعني عظم الت التيموم قال من الوقت مالك الوقت واللول. قال الله صلى الله عليه وسلم كتم قطاع الرائع وقت فإذا كان هذا الزول عذر ديسان الذي خرجنا خرجنا يخرج, خرجنا خرجنا في الصلاة الوقت هاه أشمعلو تيمو ودكرو وكناش قولة خراعة الملك الملكية ضعيفة ولينش الحنة أبو حميثة. يقول لك لا يستعمل الماء موجه الله عليه و هو ما و قاسر جلوس ما عنده غارات مراعبة الطهرة مراعبة الطهرة مراعبة الطهرة, الطهرة فإذا تضدأ أو تسل و تخلع الشمش و قد حرب ما كيف بس إنه معضور و على أي حالتين يعني لفرضنا إنه طلعت عليه الشمش عمل و مشا عمل و عمل قول آخر و مشا عمله وشتما تلك لا من المثالة فيها خلفها في علماء ولكن راجح ومعتمد مجيئة الدليل ومراعاة الوقت واشتراك راعي الوقت واشتراك على الأوقات غير ذلك والله قادرين تجدوا مالفتين ما مو وهذا هل يتعمل لما غادي يخرج الوقت تبديك أنه مجيئة الماء وهو معتمد صحيح وقل جمهور العلماء هو يتمم لعوية الدوزة يتمم وهو راجح وهو اللي يضحح الملك تحت الملكية والشيخرة ومعتمد كان يقاليه ومعتمد يا أخراك إذا جاء يرزت من جنبه أو جاء يتوضده إذا جاء أو التيمم هو الأولى نعمل ولا لا إلا الماء نا. هو أدو <تصفيق> خارج هو شي عندك. لا؟ هذا المساله يلقى بنا خلاف بيننا وبين بعض باب, باب. باب مترين كنا نضرب المساله وهو كيتميل الحنفيه وقال كاتبتلهم سوى واحد مساله قال كاتبتله هذا المساله باب باب علي الجناقه ف... واخا دير شي عرق السنان وطلع لي وش واش كاين ولا ماشي هاو على الوقت صافي الماما في الجنه عليه او عليها او كذا ولا شكلي لا الدالي. جيبش الدالي. بسم الله قلنا يا سيد العرابي كما قال كي سائد سباوك <تصفيق> يوضع عندنا مداجة لنا حكثة ممثور معند الله تسوى العراس فقال الحانة فيه ونفج عندك يقرأ خير يقرأ سيقول لي ايام القرآن الله سنة من رسول الله قال يا قهى الإماماني أبو يوسف ومحمد بالحاتفان شبان السلم هذا بحريقة أن الإنسان إذا ما قسلنا حكيم أو كاف قروج الوقت حقا وضم الوقت هذا يقروج تويتهم اشتغلت بالملك المسألة إذا لم إذا كانت تعمل الماء وفرج هذا فرضوه الماء وفرج لك مكيبات قال إذا قال, قال إماما أبو محمد الحسن هو أبو يوسف هم من هيراب قالوا هذه هم همالك آنات في المدينة المدينة هي موضع الطحر والموضع التابع وغيرهم وملك ما شغل يجي يقولها اسمحها من الغير الناس, الناس تابعين اتباعهم وغيرهم كخصوص حتى اننا بغل حالتان ملك من سوق جمع الملكي حلو عمل مدينة فزة لانما في بالمدينة والطحابة كانوا المدينه وكتعرف في المدينة الغيرة الناس دوك عيالات الشتاتي اللي ولاد كعفو وهم هم عريقة على تقع لأن إنسان إذا عاصت جيته الدولة جهتاسن فعليه وإذا فعلي أرجحوا أرجحوا متابعين متابعين كي مدرك كي إذا هذا وهذا حجتوك كلام الله كرسولك وإذا كان انقولوا جالين فليكن كل هذا وارجحوا ولا ارجحوا ولا لأنكم تدي عنص تدي لهم سيتو. اوضح واولى بخلاف العلاقة انه ان كان في غير صحاب الفتيحين وغيرهم وغيرهم وغيرهم ماشي بحل المدينة وغيرهم كان بقوا فيها عبارة الله وبقوا فيها نصد اسم لغير ذلك ثم القول لك أخذك يقول كي يقول لك لأنه محافظة على الوقت والله سبحانه وتعالى ما فرض علينا التنموم ما فرض علينا التنموم سيدار بغير باش نحظوه على الوقت ثم إنه تنم الكانوالي تنموم خط حرص الله بلا وضع تنموم إما ما تقوش الماء و تنموا بقي منزل و بشوك يشتو علماء و أدركتهم الصلاة في بوخاري صاحب حالي جئت علماء كل وحده على الوقت والشرع جعل يجعل مقادير ديال الوقت وجعل من دي. ما وجعل وجعل جعل ديك الصلاه في السوق انتك الصلاه دي وحتى العلماء كي اللي قالت الاسلام وجمال كفر جنى قال الله بترك هذاك الحقيقه عمله يعني عندها دي ورعات فمالك غيره وراه هذاك الوقت عظم غير عظم الوقت يخرج عند شي بدوله ف عنده بدالش عنده بدلش شكون خوتهم فانا فنظر هذا عظم النظر اللي حنف هذه المساله ديه هذا والنقل ديه غير النقاش اللي في الجهة دي لو كان قالها لتي قال انت كتجربها لا قال ابو يوسف حتى قال لنا ديك لا قال لا وزعله قال لي الشاكيله وزي لا قرنق وي ديال الجزائر حتى جاوا الناس شجاتي ديك الكلام لو فرده قاعده قالها هذا بنفسه قالك انا مكثد نسمع عمرنا عثمان وش الحشاش وش من هادي اللي زعما شجاتي ديك الكلام والله شرفو وتا هذا كان كيستجد عليها تم و لما خلق هدولك جلو أقلهم لا تفوتوش الطرق للوجن بي وصحادك السمسان عند فحركية مسألك المسألك المسألك السمسان وقال كنت العريف يا عمر يقول يا عمر الله كنت عارف. كنت عارف. لا تتو بحده وإنك انطار تعطي المرة لا عندها قم طارك كل ما ودع صدق وإذا كنت, كنت بمات كننا نقولوا لي وقت عزيز غالي اول عمر من قرن شيها قال لي هي القاعده خرات لا ماشي يجيب لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حياتنا لتعالنا أن يخرج الوقت قالك تقولوا الوقت ماشي باش عمرنا الوقت عليه ها هو كله كلام ربط الله ايه انما كيلك شو؟ نضر نضر فمن نضر حتى ثم قلت قال انا كان أختي دائما وانا كذا وانا, منش وأنا كذا ما كنتي منشون أتكلم كذا ولا من أنت إيش الوقت إذا ما كنتي كذا كم المراتك الصلاة في وسط بارك فقراقة ثمينة ليش أصل الصلاة وخرسي درو وخز القرآن والله تجدوا ما أنت كيما وأن تجدوا خز الله <تصفيق> حول ولا بالله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كمان وانتدى بالحاضر الصحيح إذا عرفت الوكتر يخرج عنه هنا وقت هذا تنكلمه واشتروا المختار المختار يدور حرفت وعلي العاصر أشيديك التيمة ويسونا تعالوا وكذلك إذا خاطر استعمال تضيق فلطان دي اللي هو دولة يتيمون يتيمون هذا الوأش حقوة وكان وكان هناك حرق فالمسألة نبينا لكم ولكن لسا كل خلافي جاء مرتبار إلا خلاف الله وحضرني النظري والحضر هذا اللي يتبشي به مالك ديال خو استعمال ما دلق القرآن ومحفظ على الوقت وان الوقت سلطان الوقت ما عنده بدان ولا اخر وضوه عنده عنده بدان والصالة هي جعل الله تعالى على حطر العلم لهذا الله تعالى سبحانه واخش فيها مجهة خش فيها مجهة, مجهة كييرة ما جعلها عليكم الديني من الحراج سينا نشوف الصالة دبع واخر بذيقا واحدية وستعم أمور حلوضوا حتى يمون لي ما قدر تصلي ذلك يصلي قاعد ولي ما قدر تصلي قاعد ولي ما قدر تصلي قاعد ولي ما قام باشي في النجاسة أو خذ يس النجس يقول له يصلي النجسه ذنبه النجسه وما يخلد صلاه وكل شيء هالشي محوظ عليه محوظ عليه ويصلي بئيه هنا وخروه لا ويصلي كرسول ويصلي جزء سعي سعي وغيره وما يفتش سيلبينه بندربه ويرتبط سيلبينه بنقضي قط قطان على ونقطع حذيبه بنضرب في غيره في في دربود في نقب ريش في فعل الحاضر الصحيح أن في الصلاة الخمس إذا هذا قروج وقت أو خذ الاستعمال يقروج الوقت، الوقت هنا المختار الضروري وحتى استعمال وحتى حتى مختار. حتى المختار حتى إذا أو ارتاس القلوب غلي اطلع لأدخل إذا الرقم وإذا كيما يدرك وقرأ اركاع قبل اتقصال من المن ولا التيمه. <تصفيق> مقارنة الحضر الصحيح اثناء الجمعة الملكية الجمعة ما عندما يسعد ماء الجمعة قلت للحضر الصحيح الجمعة إذا كان لما ما مكيش ما, ما موجود ما الماء هذا وقت من الجمعة يتم الجمعة إنه بين تجدي ما أنتي تكيم مامو كيف الجمعة كيف غير؟ المسألة جمعه جمعه بس هي إذا كلمة أو موجود والنفخ خد الجمعة كتير لماذا الملكية؟ المشورع الملكية المشورع الملكية هو وش في يتوضأ يغتسل من أو يتيم ودك الجمعة إن راه كفوتو قالك لا قال قال المعاكر من الملكيه واستدح في الفرضه لازم عتك حاضر صحيح الحاضر صحيح ما راهش حق موجود يمشي حتى اللي عنده رخصه ياك الجمعه راه كتشط برك ما تقدركاش كيصل وهذا بلي على ان الجمعه اللي عندهم نيبا عاد ظهر ماشي فرض يومي حق ماشي فرض يوم ديالك وكي هذاكش تخدم تيلنا وجاي هذه الفائحه الشهر قالو كان إذا جاي تودع أو جاي يغتسل غادي تفوت الجمعة مشال حصة جاي غادي الجمعة كذلك جاي يفتعوه وخاتفوته ومشي طلق كانت جمعة فرما كانت جاي تلق بدل عنه وقال يحدث قال كاشه دير واشي في, في الجمعة شي هذا هو المشهور. ولكن كل <تصفيق> <تصفيق> وقال اللحمي وهم من كبار الملكية إمام الخليق وهم من مدينة سقلية ستية و سقلية هذه سقلية و ستية جلت طالية اليوم وكانوا محكمينها والامريكا ندخل لها معلوم الامريكا ندخل عليها لا. نحكمه كل بعض طالية أنتم موجود يدخل إسلام و صديق الجزيرة سقلية و ستية اسبوع مات المكتب نفحة، نجي على الخوارج اللي إيطاليا تكسر، إيطاليا تكسر، مع مع بديك في, في كي كانوا، رحمهم الله، هذا كفاية حاجة، هذا قليل إمامي هذا، وفي يقول بعض عوني كما مالكي. دي من ذقت عيوني جوفون كما من ذقت الخيو مالكي من ذقارة جل من ذكاء إذا خسر استعمال الماء فاتفوت الجمعة يتصل لي الجمعة على منه. وقال بلوهك وهم تأميد مالك يقول إذا لنا لي فالله تعالوا لم علينا مهدد أقول لم تتحفل الأمر يعجب شي وقال روكسار وهو من الكبار المالكي من العلماء المالكي أو غيرهم عن كل المطهر كل مطهاره من الماليكة والماليكة ولك مش احنا بشر، لان الملائكه مطهرين من جنوب لا عندهم غير فك عين اسمعوا شكون هو اللي شغلوا معنا هي والله ما كاينه شغلوا ما طاعت لا ما كاين لاكلو لا يشربوا لا ما عندهم جو معندهم قلم ديال ما عندهم اينات ماهم اينات خلو ما فرج المره ولا ذكر ولا ولد عبادهم كرامون باش يكونوا قليل السر اللبده ديالهم والطعام ديالهم الشارع ديالهم اللبده دياله في عباده الله ملي كجدع شراكه وشي شيء يدوشي كاين اللي شاد يدو قال له يوم ما عندهم اشعر يحيا ما عندهم اشعر يحيا وكي يكونوا يشعر قالوا يسبحوا الى النهار يكتوروا هذي قم المطهرين ما من ما يتغوطوا ما يخش منوا هذا هو المطهرين يمسوه قالوا الله لكم ذلك رحمه الله يقوله موطة ما في هذه هذه إنه الكريم لا يمسوه المطهرون هي في الاذا كرام وشكون القرآن الكريم في السفرة الكيان ضرار ثم السفرة في سفر الله وبيلاقي النبي الله وبيلاقي يوم كلهم, كلهم ما ذل أجل أكثر. القرآن, قالوا كان القرآن لا. إلا طاهر قال يمس... ليمس حج القرآن طاهر هل إلا طاهر طهرت ما إلا مومين. علم من؟ والنجيد يطلقوا على الكافر قال الله تعالى أنه يتعلمون لنجاة فلا يتعلمون هذا. فهذا مرض النجاة يعني القرآن ينبغي أن ينسوا للطاعين للمؤمنون ومن كفار لهم ويجنون لهذا السير هو رسول الله نهاء من القرآن إلى أرض العجوب لا يمكن أن يلانا العجوب رسول الله حرم على العسكر الذي يقتل مع الكفار جداً على الكفار لا يجب أن يكون معهم الصحف إنهم دو... الكفار يعني ايه والكفار ما ولا لا نجيته وموره بالنجاسة واشي الحسية او المعنوية المعنوية مشي الحسية في دليل ايه انه افتقر لما جاءوا مشي دراسوا اصلم وقعدوا في المشي بيحطوا حويجهم وقرادوا الصحابة قالوا الموضوع قالوا رسول الله لا اعلم لا نجاسة افين ما الماء. إلا ومن نزلها في الحسنية ومن الله له ذي إلا ومن كفرون تغفر لهم ما كتلت فلنسقران ثم قال دارينا البن هو رسول الله أصعر الكتب كتوب ديالو أركلها إلى الكفار وإلى كبار الكفار حامسة الكفار تذكير وهو الكفار قاما شغل جلدون كفر فقد أصعر الله كتاب ديالو الملك الروم وصل ملك القرس وصل ملك ولك حادش إلى غيره. كل ملك الروم من محمد رسول الله الى عظيم الروم ان يدعوك الاسلام رسول الله يستخدم ملك الرومان. ملك الدنيا. من الغرب. أن الله وجهك مرتي. في رومان وعلى الكتابي تعالوا لكلمتي لا منكم الله ويشرك ولا من دولة. حيث أقوله فقل شادوا بإننا مسلمون هذا كتاب وشدوا القلب، وقفضوا كافر وجنوب وعلى كمستو القران وقال هرقل وثبته وهو الآن بقلبه بالسانه على أنه رسول الله حقا وقالت الأولى تبقى كمشيت عند رسول الله صلى الله هذا ملك الرومان وعظم الجنوبين عليها العاصمة هي الطنبول والسقية والعاصمة الغربية هي رومانية الطالية في حكم العياء وفيناه قالت نمشي عند رسول الله ونفسي ليه جديد ونقول ليه مسخر دياني شوف هذا نعرف نبي الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم در الخاص ثم بهذه الجنوبة قال وجمع جمع الرومان كلهم وخطب عليهم قالوا هلاكوا بفلاح ورشد وأنتوا بيعوا هذا الرجل فإن تملكوكم قالوا مجلس لكم كلمه كلمة إذا بغيتوا يا محطر رومان نصر يدوم الملكي لكم ودركوه الدنيا والآخرة تبعووا محمد الإسلام رومان يقعوه يا أبنغاد عن الان وبدأوا معجبون وحالة هذه عليهم فضعوك يجريوا أشياء أخذ لهم الكوة أردهم ورد أرض علي الدنيا قالوا أخطاب لكم وشوفكم مش هادين على دينكم ولا غير موجودين قالوا لي وماش شدوا لي قالوا أردين أصحابكم طردنا على دين بواتنا وشددنا ومع ذلك أكفر ومات على الكوبر وشد كتاب من المتصنان وداروا في مقلمة دي بسند خليات جب وداروا في الحرير ووصوا لدون عمان قلوا ماذا ما هاد كتاب عنكم ونمت في فيكم ونهار يتحير منكم غادي يولي الملك في غيركم قال كرت حبل حجر أن بعض العلماء العلماء سويتوا إذا من صلاح الدين الايوبي أن السلطان الصلاح الدين أيوبين ما كان يقاتل مع, مع اوربا قنجة ما أربعة أفرن طال وغيرهم الله يا رسول إلى ملك فرجاء ودخل عنده وخرج ليه كتاب ملي كان الدكتور غير نو في جلب ودك جلب هو وقال لي هذا كتاب شتي اسدوبه ملك الفرنجة اكسفوني قال لي هذا كان فيد الرومان والمن الرومان ما تيبدا حنا احنا الفرمزة هجدوا ملكنا غايدون الى يوم القيامة او ما يجروا اعطلهم السبب هذا السبب هالكتاب هذا وبقارك الكتاب تلان تلس ساعة هذا الكتاب في من محمد رسول الله إله قلب العظيم الروم أما بعدو فإن يدعوك بدعاية إسلام وإن توليت فين معركات الأليسيين في وإن الكتاب تعالوا لكلماته حق رأى الآية قالوا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعت بكتبه إلى رؤساء أمورك العالم وغيرهم في القرآن العظيم وغيرهم مع أنهم كفاروا جنوبهم مع ذلك أثناء هذا في المسلم حق ومن العجب أن قضي عجاب رحمه الله قرحانه أستاذ خمي الثاني في هجري قال عيارة شهور صاحب الشيحور صاحب كذوق من كبار الملكية قال في المكيد في المعلم السمسحات قال غير سنة, سنة لذوفين وإصرعه وراء الخلاف يتخل في هجري قال غير سنة في الحصول التوب ويغتسلوا وكذا كذا فإذا كهما هذا وتحقق هذا أن الخلاف يليش هذا أعليه حدث أظهر وبغير قرار القرآن الأحسن الأفضل المستحب هو يعني إتمام كفوا الى حكي بوتي تشي كيفو كيفو الشركه وكر وحتى اذا قرابلتيم مو ولا بغير ذلك على قول من ذلك غير الله الصلاه وعلى قول غير كل ذا كونو اقراء من اسم متحف ولا شروط الطهاره قالك الله ما والو لماه الله تعالى وزيد مع أنه راح يشوفه ولا ما يشوفه كل مؤمن مومن لابد يكون شحاج القرآن يشوفه وإذا ما كان ما يشوفه ولو تحاجم القرآن مخربه سلي أقل شيء يكون مومن يكون يحفظ الحمد لله على من يحفظ صورة هذا دكت دكت آخر المسلمين أو وإذا ما حفظ الجهل كل هذا خارج هذا خارج جل جل لا لا لا لا عارضة ارجح لنا الى يمس المسحن التاليك دخول المسيط جنوب دخول جنوب الى المسيط اما الوحيد حرى يدخلها حتى ما كيكلم ما ما ما على ودعى بعض الظاهر وطأي فقر من العلماء إلى أنه لجنوب يدخل فقال له طهارة وطهارة غير مستحبة والسد للأخرون من العقل قال في الحيث ثبت أن رسله فقال لا أحل جنوب لأحد ليس لأحد لجنوب ولا لحائل ولكن أجب حفظ الآخرون بأنها لحيث لا يستحب وخصوص الرئيلي فيها إلا يعالي بين روياء الجصراب تود ججع وهي كتبالي هراف منهية حيث لا يصح قال الأخير عن ذلك القرآن قال الله تعالى اقرب الصلاة وأنتم سكراح تحلام وتقوم ولا جنوب إلا عابر السابين الله يقول لا اقربوا محل الصلاة وأنتم جنوب إلا إذا كنتي عابر السابين والعابر السابين هو المسافر إما يلقاش الماء إلا في الجمع فإنه يجده يدخل يدخل الجمع يلقى يتين بالروارك ما يلقاش وخاف وقال اخرون اد الائلات لكم على هذا فين الله يقول قرب الصلاه وانت كتسلم الله بالسلام ما يقربش داك قال الله راه في حال الجنابه الا عابل سبيل الا اذا كان عابل سبيل سبيل ما قال مولاه كلمه فانه يصلب جنبته عن قول ما صحيح قال الله احترم طبعت... تسيله المدين على هذا وما رأيناك من حديث أبي بكل منذيع ومشاهدين عندي بلي أتلم قال أنا كان أصحاب نبي سأتلم يمرون للمشيد بالجن... وهم جنوب أصحاب النبي سأتلم كانوا يدخلوا هم أعليهم جنوب ويدخلوا في الجامعة يعني بلا طهرة بلا تعالى وكان يخفر من هذا الشيء قالوا يدينوا أيضا هو كان الجامعة ما يدخلوش الجنوب جاء ما يكونوا فيها الصفا يخلص رسول الله الصفا يبعدوا فيه وقصفة جمعة مدرافية المتاكني للصحابة كانوا كيبه هدوفة شي تسميته ولا بده ما يحترموا لا بده ما يجيده وش مولد جوبي بده ما يحترمون بده ما كده البشرية هادي وثي ايه هو هجعله ايه كان جاهبا معي الجعله يحبين في المر وهذا وهذه جاء الثودة الثودة كانت واحد المرأة الثودة هي وراجلها كانت تاكده مشي الرسوس لاطن وخيمة كتكت كتكت وقيمة عليها وكانت كتكرس البيت كنت الجامعة طموك وقيمة البيت وكانت ما توجد ولاش كياج لها وداير خير الجنب وصله شغلنا له ده وصله ولا زماش نب هو وياه وهكذا و... و... و... فهموا وبالكامل و... مش دراسة صلاة لله كي جرب راني إيش في مدينة ما كان طويلاتي الجنب ما كان طويل ما تشوفيه ما كنش حاليه الناسين بكان كفار من فسق فكفار عليهم كبروا جناهم بروس فيكن عند رسول الله وفجاء في جاية جاية جاية لما عنده لما عنده حد يمشي عنده لما عنده ضياء عنده أصحابه في المدينة وغيره برهن ووهو كفر قات الله وغيره وهكذا إلا ان صاحب ونحويه وغير ذلك وكاين العلماء وعلماء اخر يقولون ما يتماش في الجامعه ولكن اذا كان واحسر في الجامعه باش يشوف لا الله يجب طريق مستقل وما اذا كان غير غير غريب يتلف ويصور مع انه قالوا في غير فتره قال لا اعرف بس في الدخول لا فلوسفه في دخولي لي تي بغي يدخل هتافا وين حد يشركي التجاره جديد لا حل يفد يفدك كتدخل عند رسول الله كتدخل الجامع علاش ما كتسمعليش لا العلم والمالين بحال الاوروبيين غير مخصين يدخلوا لي صوبواهم كلهم سواء شي دين ولا علم ولا يعني الدخول دي هادو الدخول هادو, هادو اليوم الدخول واذا يصوروه مخصوه ما تثبته فائدة ففائدة الدخول, الدخول حسن دك يدخل, يدخل الدين كان عند الله ماش كيدخلوا صورو وما كيدخل صمتو صمتو غير يصورو هو في الارض لا يأكلون إسرائيل غيره بس يريد يدخل الجنة ليسمع العلم ونسمع الديه وعبدوا رجال الإسلام ولا يسمع القرآن قال الله إلى حد مش ركين سجارة فتأجروا تسمع كلام الله في منحدر الملكي يومها الله تعالى منحهم منحهم تدري منشيل حارة من المدينة مدينة وكذا كي يخرج ليها نجنا رسول الله إلى من هذا نزمرة صلى الله عليه هذا، صحيح؟ فكيف فجدا يقفوا؟ صرطا ما لا ما عليهزم ذلك، ما عليه بحثيرا إذا لا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كيموت وقول لهم مشركين، شش جا في جزيرة عربية، فما سيدنا نصنع أموره طبعا الله ليه هذون يقولون كوا في المدينة، مع عليه كان إصلاح ولا غيره. شي ضرورة فريد ضرورة فريد إصلاح ولكن اليوم السلمي فيهم مهندسين في المهندسين اليوم العجوة بتاهمة يحتاجوا بعض الحارة ولا غيرهم اليوم بتاهمة هذه درجة إلا اليوم مشي الحارة البناء اليوم اليوم فإنه أراباني ويباح ببناء على لله وحي القحارة. وحي القحارة. وكل شيء كل شيء نعلمه <تصفيق> على ما قلنا نعلم من صار عالذبيوطلي ما ترىش على اللقاء بنا. دخل المشي هذا دخل المشي في النهار كنا هذا الورجعنا كنا فقينا أمور اللي صارت في ولا في هذا في ولا لا صارت في الطار شجتي له كشجتي هو عن فلم يكن يمكن ان فلا هناك من من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من قول ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون من من إذا أنت تضيتي أو أنت اغتافتي أقطع لك الشمش الصبج وإذا أنت تتم تدرك أشتعمل تتموا <تصفيق> نشودي فإذا كانت الفارضة التي التي يتقربوا بها الله تعالى إذا أخذنا قروج الوقت أو إذا أشتغلنا بماء خرجنا هلموضة وخرجنا الوقت نضم تتموا باش ندركوا الوقت فما ذلك بشجدات تلاوة إذا جينا نضر اغتاف له هتفوتنا على الشجده وإذا تمنا ودكنا ولو بلا يعني ولو بلا من يعني لا هذا هو زودي لا فهذه حرام فهذه حرام ونقول لا ده صار صار إذا طلع ليش بس صار إذا وصار ما ما كم تجي الناس والله إننا صلصنا تعاود جنزة ما كنا تعاودش لأن على القبر أوتير. من عاودوا على القبر ما من على القبر إذا ما الله على بلا... على القبر على ما علينا أو حلصغر. انتموا تيمو على المعتمد وعلى من هذه الملكيات ولا ما انتموش ما انتموش طريقة لك تركبها من فوقعه لعاطم مثل شاف يكون الجنازك يتم فيها طرد عليك ويرس كالتمو ليه جنازك ليه جنازك وكايله يكا هالكيسان جاربوا شباحي من اهلو يو ماد يوما شاحت تلقهم يوصلوا بليك يالله يجعل اذا على من... من... من... من الله عليك الله يجعل باركة. الله يتقبل إذا على يجري الله تعالى وقرأ القرآن على المعتمد وصدق عليه وصيره وصل وصيره وما عارفه الخير من منه رأى قدمت لي معارفه شكل الشافئ هذوك ونفسهم غيرهم خير علماتكم وشباهاكم في, الم... في صارت جنزة ودبا نتكلموا عليها في الأمور التي ثم كان نشتو وعلى حال أن يقولون يقول الأمور التي هتاره فيها وجلتي موليها ومولدت صارت في هتاره هدمتي موليها ولكن المتابعين لا يدعمنا وجلتي لا لا ولا ولا لا الكسوب. الكسوب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تنظر في صلاة العيد صلاة العيد هي ماشي بحال اخرى صلاة العيد الى كنتي غاتصلي مع واحد كور ولا مع دارك شات ودالاس مكرتش وصومي واي با كنتي ما تعرف والو كتلقى لا تاك عليه شي حاجه وغاتفوتك وما تماد هوجي غاتفوتكي موصل وهذه الى كدكحل غايتصلي راسك انت الرب واحد الف شراه العيد تصلي النصارى في التشقه ملي استنا فيها الجماعه وصلت من الكلسو سنة الجماعة وصلت جنزة كتوت انت هادي لحسنتي ارى ان الاخت يتودي لها هذه كانت تيممون ادركها وهو متنج وهو متنج قياتنا على الفرائي الاختنا هاته جعلو كتر ولله قياتنا عليها وقيات كتب هادي وقوها هل هذا هادا ما قال اه هذه لا لا على جنازه إنما تسمى دربه اخرى يعني وش يسموها مع صلاه الجنازه وخرب طريقه لا يسموها فرده حلوله ان هذوك ما قالوا كي يسموا صلاه الجنازه نابو عليه كيفاه هو فرض يعني راه قال لنا هي صلاتين اولا معنى فلوس مريها اذا لك صارت لها الا ذلك وصلاه الجنازه هي رقم كيفاه قال ذا الباقي تبقى على الباقي فاش قال قاعد اللي حضر الله يجعل باركة وهدف ما هدى ايه تعلمت عليك ما كي ارحل مسألة ما عارفو ما يطلعوهم كلهم بهمة ما عارفو ما يديرون. والناس في والناس وقفت في حالتها إذا كان لك في إماراتك تستعمري قول ما يستطن صلي دك شخص صلي واحدة إذا كان ناس جماني واحد مثل شي كده انت رجلس قيل صلي بيهو صارت جانزة وننصلي فوائد كانت صغلنا فيك اشتغلنا بل فوقتها مستعدة فوقتها مستعدة وإيه كانت مستعدة كيه كلام لا نتعاولنا من منها خيطا خلق مثلا الجيل وجد جنزة نطلعوا العصر وتقضموا عن الجنزة و هو مثل و هل كنت أصلوا كتكل... منهم من جنزة اي اي اي و نعم جنة هتفج هل يا في العصر هنا اسمه تبطلين فرز و النو كيف هي معهم يعني إذا خلت وصلت معهم وقلت يعمل وصلموا رجالك الأمر هو سهلون <تصفيق> هو سهلون هو وقت لأنه النسية صارت هنا معنا في الصلاة إذا كارها لا كفارتي إلا جيتهم تكريدها ما من عرض أمر فقط عرض أمر هنا وترفص الناس تتخلي الناس أسمهم والمؤمن المؤمن هو كثير في الحق إن المؤمن كثير في الحق قالت أصني إذا رقيته فاسلم عليه وإذا مرضت وإذا مرضت فعوده وإذا مست تابعه وإذا عطت الله الحمد وين السلامه صح عليك الحقيقه واش زعما انت الحق ديالو كانت هي قالنا فيها كتقصدي دينا وما في غير هبل يكون الله ينظر من ينظر لهذوك الله هذا هو في وقت اللي نعم هذا لك ما في, في كل وقت نعرفوا ان نتيه صلاه الدين او لا نعنف نصليها اذا ذكرها طلعت لا كسرت اذا هي اللي عليه زيد حرام عليه يصلي مع طلوع غروب الناس على اخر شيطان على اخر شيطان وكذيك الجنازه هي الجنازه مصل صلاه الجنازه مع طلوع ومع غروب وما يقدروش ينيتوا مع طلوع مع غروب الغروب هذا هو السوء هو هو الله تعالى قال لا ولكن نحن مقسمون على على بالخطير اول سوى صوب الجل عي كذا ونفنى فنقول فنات واحد نا نسينا أقوالنا بنعرف شو عن الناس ما طأ أقوالنا وفي حنا شاء الله البحث كيف الله لا و... ويجبون على ونجد ونجد ونجد ونجد ونجد. أعوذ بالله الخير والعليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خرق الانسان وزينه بعقيل وأنا وأنعم علي بن عامل لا ولا ولا قلم ولا بنا والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد تقييس وجان وآل النفع في إن أطلق حاجتك تر الله وخل هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدها وكل بدها بالا لا وكل ضلالتي في النار المغرب. من وبيأ سننا مستفيلا الشحيم أن لمت الهمام أبو محمد عبد الله لأبي الزهراء رحمه الله تعالى بعلو أمين قاذب تيم ولا خير تقدمنا كلنا على المباحات على سبع مباحات هو صل بين الآن جو إلا في الكلام على المحدث الثاني وهو الأمور التي تيم مولاها والأمور التي لا لا تيم مولا ولكن قد طاكنا بعض بكلمات وهو النبي لنا على أن الأمور التي تأتي مبلئها الإنسان كمها وإنها ونبين هنا أن جماعات من المستجعى أحداثوا أولاد ما أنزل الله بها من السلطان وأحداثوا بداع وأذكروا غيرها وأشارطوا فيها شروط ما أنزل الله بها من السلطان وشارعوا الدين من, من يندي الله هنا تك الأولاد وتك رب النساء التي فرضها هن نيزل فرض الله ورسوله واجرمهم العهود واتكل العهود لا تنزل انما العهد الذي ينزل هو العدله الذي فرض الله ورسوله وفوب العهد هذا كان مسؤولا العهود التي يذم الناسيه العهود التي اعطاه الله فالشيء الذي كلكم بكم ايكم التقوى وانك في الاوراد الذي جعلها اوخاش واقدروا لها ما قال الاذنكا فهاول الشيوخ منيحه ذلك واوجبوا ان ترى الدين اليقين واجماع العلماء على ان من شرع الله احتينا منهم من قال لا تضع الطرابية وإنما لابتحت يتضى على, علي إقرار واحتينا عن الجنبين لابتتسل وهذا دين الوليس ليس دين سنة محمد صلى الله عليه أما دين محمد الله عليه فإن أفضل العباد هي الصلاة الله الله تعالى على عباده وفرق الله لك إصراء النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك الله قال فإن تجدوا ممكن 81 وثمانين تجد كل التيموم الصالح التي هي هي الصيلة بالعدي وبناظبه وهي الأقوف الحضار قديما التي هي أعظم أفضل حضارات وأفضل المحلات التي تشهد الله سبحانه على عديد أشخاص وبالتراء وبوجود ومع ذلك لا يشترط فيها لي يجد فيها تيموم يجد فيها تيموم وتلك الطوار الذي هو هو من أفضل الهدايات بعد الصالح إلى غير ذلك كل كيشت تيموم. استأجروا ما شطواه لأن بعض أورث عندهم لا لا لا لا لا تصحو تيمم وإنما لا تصحو لا تغرة وهذا شرع لله فهو من, من يجلي الله ومن شرعته يفو وكثر إجماع إن وشرع التيمان يجلي الله والذين تبعوا على ذلك أرادوا أرادهم من جن الله فإن هذين نوع من ما هي بادى فإن قلت أي عبادة هذا قال الله تعالى قال الله اتخذوا حضرهم وأرزنهم أرضنهم من ذن الله ومسيح المريح فجاء فيدينا عادي لحاة الحضائي رب الله تعالى عنه. إن هو صالب عنقه فقال له إن صل الله عليه وسلم الله فقال يا رسول الله هو يعني ما كاعتقوا كاعتقوك يحوكم يليها حلون لكم الحرمون كيفك يحلون لكم لكم؟ أحت التعلم ، حرموا الحالات يا حرموا الحالت حل حل حل الله كتبعوهم وإذا ميحللوا لكم الحليساب يلقي حرموا الله نحن من إنهم حرفوا الطرط وحربوا كل شيء يقولوا هذه حياة وهذه حرب وكذلك النطارة الرهبان يحلوا وحرموا ومشتعوا حتى حرفوا وصاروا تبعين مقريب وتركوا كتاب الله وحركوه واشتعوا به تمنقلوا فهذا ما اشتعوا فكذلك كلهم امتبعهم على هذا من شيخ ضال الممتدعين وغيرهم لكي اشترع شرائع واشلت أوراد ومشعل لها طرط وقال لأنها لتزيلة بالطهرة ومجلس التيموم إلى غير ذلك فهو اشتعروا الله فعلى كبر عيدي بالله وهذه اللي يتمو على ذا بشيء عارفه يتمو فهو عابد الله من دول الله اتخذوا أكبر عبور أرضان من دول الله ومتهم عيام الله شريك مع الله وتكون معبر بطعجانه يعني تطعو في كل شيء استغرق قائل من اول المفطعي لما جدي لا وعوض جلاء وغيره غير في عرفه جو قال اشاب لاننا اسرعوا شي خيل إلى هذا قال اعظم لو كان شاف كاع قلت وهذا قا... قالها, قالها هو... يا حاجه يا رافقوا إِنَّ دار ولا حقا ان الله وننا رجع هذا مجتن عظيم تعيدكم الله تعيديني في ابيكتموني ومن الشراح الذين نزل الله السلطان يدعو على على نزل على يعتقد بأنه كاين نبي اخر الله وكاين نبي الله لا نبي هي هذه هو خاتم النبيين واننا القطع الوحيد الناس لاش القطع الوحيد. صحابه قطع الوحيد, الوحيد قال الله تعالى قلنا محرمه ديتا وحي سما منها ونبانا ويثوا زياد باش ما الله ملك وقال الله تعالى <تصفيق> أما ما على الله ما لا سلامون في قول على الله لا العلم الأكبر قال الله أولا تكو مالي كل كان عن المسؤولة. وكذلك من شرط بعض أوراد أنهم كل الإستئيذة في المتعليم يردش سلام عليك وهذا العيد كذلك شرع اليد بها الله وبيدعا وضلال وهذا في عليهم تعليم يمرت عنك على الله تعالى وقالوا دحيته بتحيتي وحيوا بإحسان وردوها إننا يكون الجهل و اوتي له يا رجل اتى به جبليته اليه ما ونقضرش يتكلف الورد يسبيحه ويدبيح وإنسان هو الرحلة يقتل خاصة الله تعالى من أكبر ترى وقتل متعميدا تجزأ وجهنم وخارم فيها وعضيه الله عليه وعليه وعنه وأعجله عدر عظيمة ولكي يتحذل عادة الشرط عليها العهود وغير ذلك العهد لا يزم كل الأن فوالي نقضت الله ورحاك في فيقابهما فإن عهود المشايخي لا نزام شكو العهود الذي كتزم هي العهود المحمدية يخارعنا الله واخا كلشي اللي حداكنا حنا الجناح ثاني على كيف يعملوا اللي عملها الناري كيدخلوها و ايما حداك نعملوا بعمليه ناقصه لكم ولا جراء على كيف تعملوا في يطلب ولا وهو ما بغش يجو وجوه بها وهل في انفرانيت هما ما هنا ثم وهي مستمرت لما جات الموت بات على تانفرانيت كتبش مع قد يالدي الموت لكن هو الموت اللي نسلمك ما وهي من فلس قصوت على الإسلام يجيب لك الله محسن منها محسن, دي محسن دي من ذكر الانترانية يكاتبونه اضحيل ولا الحورية ديالجنة قال لك ان تصبوك في كلام ويحكششين على على يجيب لك رسول الله شيء حورية طلت منه. نسمع وطلت تاع الدنيا، كون الصو ديال يضوي واحد الشمس. نقف قدامها، وكون الريحة ديالها ديك الريحة ديالها ما تسجلكون كولونيا ولا الريحة ديال العرق ديالها، ديك الريحة ديالها كل الارض كلها صايبة ما يوقفش على رجل ولا حتى تزيغ على الريحة ديال ديك الحريرة. غير حتى ديك الفوت، وكيجي فغرفتها كيضوي الشمس ديال الجنة واللؤلؤ كيضوي. فيه كيبان المخ، فيه النبات كيبان مختق. ولكن في هذا المكان سيكون لدينا جمالا ولكن ساعه ساعه سنه ساعه ساعه سنه ساعه ساعه ساعه سنه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه بخير ساعه بنا الى ساعه قلنا على ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ساعه ما ساعه ساعه هذاك شوف صلاة تسقى صلاة تسقى للشوال إذا كان ما فنجدوه ما هن شيء ما وإذا كان أهل الماء تعرفوا سووا تشوفوا خطبة وشوفوا جماعة إسلام وجاوا والناس يكونون في صلاة تسقى راك يكونوا واحدين راح كيشكش شعورتي ربي وما عرفتش كل كله الله ده دوك كل الناس في الناس رمك كله تدربي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 انه حاكم الناس التاريخي انه بغداد عاطمة بغداد حاكم صلط الحضارة البني العباد وصلط حتى انه وما يزيد على 40 آل لكسر حمان وصلط الحضارة التنفذين علي وحفظ منكار وخمر ونويل صلط الله واحد واحد رأي شاف عليه السلام قالوا لي الله الامر أنت قذلة ببغداد العاصمة حمط الله ببغداد العاصمة في فيها جلة جلدي إذا نمت صاحنني إذا سقارة ببغداد تيا فيها جلدي الولد يطلع جلدا ويخرج كل شيء كل شيء ما يبغداد قال لي إيش السبب قال لي إنه فجلي لا في عزبة فضت دون واحد ونا مشي بالحلال وبالحرام هذا وهذا اسمه ما ما ما يومنا كتصدلوه في الجلباب لا ولكن هذا كان يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك قال الله اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون قال ليه من اجل الله يكون هناك ما من اجل ان يكون كل افضل من اجل ان يكون هناك افضل من الله ان يكون الله افضل هادشي حتى نجم راجل مزيان كيداف على مولين ديالو الدرم فلتي واحد عليه عدد على ولهذا الله قال الصبيان الرداء والدهائين الرداء ولما تجيد عليكم لا اسقط ربي كراي لهذا الشيء الناس وهما الصبيان شنو ما إلى لشكل وشفعت الناس مع في كمش قربا هذاك على الوضو كيسميهم والي الخير ماشي الحرام الطاهر كاين واحد ضرب على الناس فايلا كما راه الناس كينال في لا النار فقولك يقول يصلي درك هو احسن اصح ولا وهنتا تشوفوا من هذ الادعانه ومن داك ينظر العلماء وحكمه اللي هو الراجح ان اللي ما يجيب ما وهذاك هداك تشوف الصلاه اذا فات وقتها خسره فكل هذا حسن وعظيم. في في هو صواد شيء هو يجي مصلي. ما هذا الصلاة العيدي مع الصوار صواد إذا كان غير صلاة جماعة صواد ولا كدولة قا حسن حسن. خش من خلافه كي تضد كذا. هنا جو له. هذه شجت يقولنا صلاة العيدين وصصقان وصو... كوسوف وصو... وغيرهم يتعلقوا به بها. وأسكل أران صحف. بس صحف هو. وكذلك جنوب قراءة القرآن جنوب. ومثل صحاف المحيط غير المحيط أكبر. هذا هو القول يقول لك صارة طهرة يا هنانه هنانه يعني نجمده طهرة مستحبه يقول مالك يو هذا إذا غادي فوتو مثل مسحف مثل مسحف وكذلك هو. إذا إذا ما كيت الماء الله قافلين ما ماء فتاهمهم مطلقا في كل شيء لفنا وينا وإذا كيت الماء وعرف رسولي لمشي الماء غاي فوتوب غاكرى وغاي زربان وكذا لا لأخيريه الحقوق في ذلك أنه أن أنت كتشف وراء الخلاف قول لكم قول لكم كيقول ليش شارته عندك تشوف سعيد من جوبير وسعيد من مصير من كبار التابعين المسلمين على الجنوبة يقرأ قال كيف لا يقرأ هو يقرأ في جوبير وكل أخرى يقول بأنه مرض ينسوا المطهرون تشوف الصحفي أنه ملائكة عليهم كثيرا في الحق في المسألة حقه في المسألة أنه إذا غدي يفوتوا قرأ بالقرآن أو يدرس القرآن أو كذا إلى أخير فقروا الصحفي المسألة وأنه يتينهم يعملون يعمل قناة النبي صلى الله عليه وسلم فالامره ديره فكاسه واشيو غير لذلك ها, ها. تقول القرآن ماشي واجب بغالي في القران في حاجه كذلك اللهم اترك ان اكلوا القرآن وقرى الله اقرا حم كتاب الله فلا وعلى حسناته لا نقول اجن حق ولكن الف الحفظ ولا من حقو ومن الحفظ وهاد الناس الكرنال اللي كتقاول ستقع على اللي كيتكلم الحاضر وحفظ <تصفيق> وان ندخل جنوب المسجد فعلى وزانيته هو ليه يدخل ليه ما غاديش مستعد يدخل قولي ل اللي متصير يدخل يدخل لي كيل ما يدخل على ترى لي لي غير وقت غير يدخل على قولهم حاضر صاحب إذا ما يجيل ما نعم أكيد وإذا وإذا كيل ما لا يدخلش على الصوت ويكي انت خشوب يقول الله الصاحب يقول ليش صارت صارا صارت... يقول مشي الجنوب يقول قرصة كارت... صحل... ح صحل... الله زين ممنه وهذا فكان كذي توشيرات الجنة اللي صار كان... لك سودة تتحين داخل مشي و قال مولاتنا عايشة ناولني قمره جيبني ايه قمره هي شيء ايضر وشي ايضر جلالي قالت رانا حيضة هو وهي بحضر الجمع قالت له رانا حيضة قالت لي مش فيديك وادخل حيضة جمع قال لان اخذي كل هذا دليل وهذا زي مؤتن رأى زي مؤتن رؤى في صحيح الناس هاي كان يمرون لهم جنوب الى غير ذلك الى كلهم الامور ثم ان دخول المشي كله دخول المشي فيه ازر التواب فيه ازر التواب من اشتر المشجيء لدى الضرب والجنوب اشتر ليه الجمع قال الله تعالى في بويته اجل الله انتصحه ويدكرا في اسمه يصبح له فيها بغدوه ويصال رجال الذي له انتجاره ولدي عندك الله ويقام صلاته ويتألتكه وقال الله تعالى انما يعمروا متاجد الله كان انا بالله الاخير واقم الصلاه واذكى ان الله فعسى اليك ان يكون متدين وخصوصا كان الانسان ومرقه او يجي جنو ما قالته القا... يوم ما كاين لا برا ولا غيره ويوج جمع يحس كل جمع لو كدور كدور عارفه فين قلبنا بلاء في بلا شكون اولى الاهل شكون يمشي كاين اللي يدخل من يدخل رحمة الله وتهنى ويلقى بره غادي يلقى المصايب ولهذا بيت الله كنزلي رحمه منزل رحمة استكينا الخروف ما مشى في بيت بو في الله ويتضارسون ولا ينزل عليهم استكينا وغشيتهم رحمة الله قال مجرم فإن يكون داخل بيت الله ويتم العلم وشكيت قص هذا ها نقول ويخذ القول خل بال كل جهة فش جاعفين الناس وكذلك لا ده ليش الله في الدنيا عند الله وفايجا ديال فريدريكا هاد المؤمنون ومركاين دوخين لان يحزينا مشاو معاشي من البوادي كنا مشينا بالسيارات في كان البلاد لها كان دركوم كان كنصلي و اسم ايوا بعض من الجوفات من الجوكاس نوقاتهم واش واش تفرنا فاقن واش داروا هما ويقول لي هذن ما أعطيك بلاش شرط حرطك ولا لا وهذه كذا كذا كذا فهذه كده كده واحد النظيم أختي قالهم يا ما قال ولكن تمنقلوك بتي في الصدور مش حال واحد رأى واحد غرب بسمية بسمية مش حق مشى معانا جماعه راينا جماعه غادي كيعنوا دي الملائك وادي لا حول الله واش الحجه بالضبط انا كافر ماشي وغيرهم غيرهم كتي رايناهم يعينو مين على شنو مين على شنو نعم هو هادشي اللي تيتقى كتقى حتى لهيه اريا هذا بجد تحيه شنو راجعين شنو نعم تيجي غيريدي كيف هي المشكلان كاينه انا اونتي بجاره تاع الريم خويا يعني مادارش انا فرنسا الله <متقل> كيف هضرت <متقل> <حسن. متاز> <متاز> <زي صحيح. متاز> على على هاد داك اللي صافي في البحر هي صافي و هو ويجي مع فاجوج و داكشي هذاك الشيء مع كل عليه السلام راه صارت بعض نبيكم الالهه قالا جمعوا أليها كوز رأو كل شيء ليو جمعوا ليها ما متقذيو انا عندي ما اديرو جل ولا ها فنتي كوز القرآن غير للدنيا في القرآن ضدها يسقى القرآن كل من قرئ القرآن القرآن إلى فإن الله تعالى أمارها ومن هذا النار قطة رسل قطة رسل الله القرآن القرآن كيقول ودربنا بخمورهن على جيوبهن القرآن قال رب بخيمة رجالها نذلوا عن الجيوبها تستر ما تقص عريب تسترها إلا ما ظهر منها ما تبرز غير الوجه في الكثين العلماء كان المجهة فيه تفتنى تعطيه لا من الناس هي كانت مرشايتها عجز اشتبت حجية تقول لك كيف يمشيوا حجية العيالات سألنا بعض الفوضاء قال لك يجي المرأة كانت حرم تخلي في ليلة كانت ما قال لاري تيترين وخيضة إذا كانت ما عليها ولو هذك وجد كانت أو خيبة ما وخا ما ما لا لا ولكن الامور بالعكس إيش شحال وحده اللي ونا في الجعله دوك دوك في كيشكل كاس حل حل كاس لك... ما كي انه وقع الضقع ما كان من ولكن الناس بكي كل بالشي واحدة خلقوا كاميرا الله الناس ما كانش كاريتين يا خوة اننا حلموا محل ما الناس كي طوفه هل يوش يحليوا كشابياته من سرياته اوه البران ادوكي بلغارياته اوه بابس الماسي العرب من شي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 يجيبوا المدود يوم أنه والله ولا في ولا في الحج. ولكن احنا ما كنا على هادوك هادوك من اليمان مغرب يكن يجيبوك يا دون الله ليش الله هادوك عبيد الله هدوك عبيد الله وهدها بيتجار تدار بيت احنا بحال يجينا وعم تدار بيت ما كان حتى سمي تكون هو ما ما يقولي أنه وفي هذا وهذا البحث بحث كان هذا شرط وهذا الشريط الثاني وذكرناها وذكرنا هالمتأجلون ها نكون على بال منها والدفاعين واحد البحث التاسع, التاسع في مائتين عليه عليها الإنسان قد نتكلم على شي حاجة فيها ولكن ما بين أمور الأمور الله تعالى يقول فإن تجدوا ماء فتإماموا الصعيد الطيبة الله تعالى يقول فتإماموا الصعيد الطيبة الطيبة هو الطائع لا يكونش نجيب اضطرابوا له احضروا لغيروا دك النجيب لا يجدوا تيموا معالو كلها نزة. والإنسان يخرج ما يصل كلها الراجح يصل الله وش يكلم لا لأن المعدوم الشرعات المعدومة فستة الحاجة ليعدومات الشرع حي ما قابلك النجح ولا الم نجح غير منه أو طعموره بقيت نما نقصت نما إذا لزم لا لن تنتهي ولكن من أول رحمه الله جمع. إنه لو دم لا ترى تيموم على كان على حذر ولا على كلنا كنا ماشي الدليل, الدليل هو أن الله تعالى قل دائما طيبة أن اللغة إنهم قالوا الصاعل هو السورق وقالوا الله القرآن رسل الله المبين عن الله ونزل ونزل من زنيف ذكرى سوين الزليلهم ضرولي من مسلم الحوذيك في اليمن قال قنر تسلم فضل تعالى الأنبياء بسش أو بحمد فجعث الأرض مشيدا وتربتها قالوا صرفتها صهور حترد دمترد وفي حالك إذا تلبحكنا على رضوانه فجمعت في أيوم رزق أمتك فدركت الصلاة فعند ف... فعنده صهوره فتهوره صهرد وكمق حترد ترامب هو مسود إذا ما كان شترد أو الرمل إذا كان فيه غبرة فيه أوره يعني مبر تدش غبرة قالوا قال الله تعالى سحوب بوجوهكم وإن بيكم بيه. فاقولوا بسحوا بوشك وبيديك منه لان اشي حاجة غتتاخدها منه اختراف غتتاخد منه داك الغبار والرملة لي فيها الغبرة ويبنى الحجر اشتاخد منه اوالو الحجر ومعدن في المعدن في فلانت لك هذا لا عجم ذنمن الشفيعي بحلم ولهذا من الفعله لنا وظمت القشفية وانحنا فيلا في الحجاج ولا فيغيرو يقول لا بضم اختراف لما كانش رمع هاي تيما معاهية رامبه هذا انه يقول الصاح ان الملك مارك نؤنات مارك علي المدينة مارك نؤنات والليت بن سعد علماء الشام وشاهده والإمام أبو حنيفة وعند رسمال الأوجائي وشمهور علماء قالوا لا الله قال فتايمة مطعيدا طيبة الطعيل كل مطعيدة على وجه الأرض كل ثم أنا قالوا عندما نقوله شاء, شاء الله جايين قولكم ان الصعيد هو الترى هذه هده يا جبتوا غير الناس اللغويين اللي يجو من ونسيتوا اللغة ذلك وحافظوا فجاتهم علم المحفظ والكتائي سيبا ويقال الكتائي العراب بالباد وانتو ما كتقولوا القرآن نزل بلغة العرب انشوفوا الصعيدة هو هارما قال الججاج وهم اللغه اللغة العربية كنقول العرب عربي الاطليين قال الججاج لا باللغة العربية الصعيد هو التراب الصعيد هو الجلر حضروا طراب يواش رقاء وقال كلام وهذا الاذهار من امام ايمات اللغة وهذا صاحب القاموس في قاموس القاموس صاحب اللغة وغيره وغيره اختطحه لان ازدد قالك الصعيد وكل ما صعيده على كلام اشنا التراب وغيره تراب حضر اختطحه ها هذا هادا اللي بحر. اللو قالوا قالوا العربيه اوسع مع انكم بحلول حنا غادي وقالت قال ابو حيان رحمه الله اللي تالتقنا ادي حيان ابو حيان صاحب البحر المحيط وغيره المحول بالشاط وكان في كان ابو كان يحب كي كيحب بنيتيه وكان فيهم شي مناقشه وقبلنا شي شويه كيتكلموا كيتسالوا في النحو وابو حيان النحو هي في النحو بزاف كمانا الزبك شريك غير بالغة والفصحة وغيره قصوه بالفقل وبنكثير الحديث كل واحد يتغلب عليك تستير نمطي كي نمط يمشي عليهم قال قال لها جورشين سألها قال لها ابو حيان قال يا قال ابن السيمياء ابن السيمياء ما كان يتكلمه كان يتكتش قال ابن السيمياء سيبوي ما شو نبي النحو حسو الله تعالى نبي العربي نبي قال سيباوي قال, اخر قال اخرين لا قال اغير سيباوي لا تتغير اللغه العربيه وكذا يا صاحبي دربا هي هذه الصلاه هذه فين نعرف اللغه داللغويين كلهم تاع الصعيد وكله ما صايبه صايبا ذي فعيله صايبه تاعو الصعيد كي شمن الارض ترابو غير الحجر تا قال الله تعالى فصيحه صايبا جلقه العاصص رجع صايب وصايب جلقه هي الارض ارض اخرى ايوا هاد الصخر ما سحنا <تسجيل> اوهر <تسجيل> هو الارض امتصل هذا اللي ثاني قولكم السعيد هو سراب ساعد هو سراب وقولوا صلى الله عليه وسلم جاية الارض <تسجيل> <تسجيل> ان شاء الله <تسجيل> كاين واحد الهضره في, السفارة في, السفارة في مع وجود في ثقافات احرار ما بين ايتام اللي وصلوها وهي ديستين والهضره ها هو كاين الشيطان الرجيم وما كيشوف فيها غاتشوف ترى اذا كيف من الح حصة إلى خفوت كان ولاش جالس إذا بشيء تضغط فوت وش عنو عودة هو لا زاد على الذكر الله رحت صلاة العيد صلاة العيد وراز على كل يعني مهم, مهم يعني يعني فيها يمشي صلية مكان لا إذا خفوت صلاة العيد شيء تضغط او الجنيد شيخ لا غادي توصلات العيد مش معلقه ولا قالك يستي موصلتي غيرنا فوتو فوتو الحسنات هذا شكون هو هذا عوذ الله من حدس عوذ تعالى منه مالك اللي كذا الله بالله من حدس في فاش الكلام واضح ورسوله ورغبنا انه ما دليل مسألة ولا غير ذلك يختلف الناس جاي الى تاع الملك و رضاع تاعي قال واحد القول و جا الصحابي قال شكون اهلهم كتاقدر لي شي عليها شكون لي اولاد متفاوض ب... واش عبد الله بن العباس ولا مالك عبد الله بن العباس راهم يحفظوا الامه و ترسموا ربي الله عليهم و العيال ديال بن لي باش تعلم مالك و الشافعي و بن العباس و اضربهم كيلو طلع لي فهما شيوخ شيوخ يخ كل شيوخه منا مالك تلميد من للتاليين والتاليين تلميد صحة كل ها هو في عيدين وصلاة عيدين خذ فيها جهوة فيها الله ما فهذه الواحد المسائل هذه يجري تليف احتيحة ويذكر من مشاكل كتوقع الناس وغيرهم ويذكر اكواس ويذكر يعني قولي موافق العقصة حالة ما متين جارية على وثير مع انه هؤلاء العلماء انت يجعلوا وقولهم واضحوا كتصديه القواعد وغيرهم هي على الصالة براسة الفرد اذا خفوا انفوت له اكتجاله انه يصلي له وغيره اعظم وغيرهم يجيب بعض بعض وبعض الناس الذين عين لهم ولا ترسل فرق مقصدهم غير صدر العلماء وغير بلا علم ولا جليل من القرآن ولا من السنة غير مجرد هو ومجرد تعصب وكيف يرعدون ويركون ويتكلمون بلا علم ولا جليل ويجادفون على العلماء كثير ب بدون علم غيره هذا كلهم كلهم الجهل وكلهم الخروج على الطواب وخروج من الجدة ومن غيرهم واتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل العجل والجنيد شق بارزين وحارب قال من الشفيع إذن يكون العلماء أولياء الله فما لله من والد ويكون أولياء الله لا كنا كنت أتبعوا وليات الله الله هو ولي الذي عمل أخرج من النور، لنه تسر وغيرهم وين كنا نحن نسنا ب... من كبار العلماء الغرف فنحن ننتسبين العلم و... وكل من الدعيف العلم يعني كيقول... الله الله أن تجي وغالك عن والله الله يقول الله يحب أن تسر الوقت ديالنا هذا هذا اخر زمن الدين بغرض ورا ثم قال بدا ديروا غريبه و تيعود غريبه فطوبه الغربه قال لهم يا رسول الله قال لي دعوا وقال لي يسينا عندك هذه ثم في ديال يوم غرب الغربه ديال اليوم كان ينجد دي غير بدل ما يخرج اكلها والفجر الصادق ووجد محمد طه تقول شي شي واحد ناليا عليكم وعلى فيتو اليوم فان دي اليوم الحل المغرب المغرب واش كيتباع المغرب دولو ماتو بعضهم وقعدوا الى ما بعض الله حتى كطلع الشمس اشنو ش غادي يطلع يطلع من هذه الجهه بغييل كداني جا كيقول الله تعالى يوم ياتي بعض ايه الرتق لا تعس ان لن ما كروش طوبه قال انه طوبه دارو خايف منه شاف العلامه وقال صاحي حق هذا اللي كان كديروا هذا الصح قال لنا وقالوا بقى ما يداو تكون انا يودين الدين اذا كان الانسان شنو هو يعلم الناس الحاجه اللي انتصرهم ما ينصرهمش يخليهم اللهم يخليهم يخليهم في الدين وخليهم في الدين وليش يجد يجد وليش يجد ولا يشجع عليهم من احسن تخفيهم في الدين عليهم وقل لهم بالشيرة ولا تنسيرا وإسترا ولا تعرس إستسرة بالشيرة وشيء إستيرا ولا تنسيرا وبالشيرة ولا تنسيرا وإسترا وتعسرة غذاك لغت ولا ذا اليوم اليوم أشد كثر لين اليوم تشددين منك الله وهكذا على صوته قال أطلب عيسم الحنيف يجي استلحا وقين دين ينصر فهذا ومشد دين أحد من غلبه خسديه في ونل الرقاة الشرع الجل على سلام ولا الرخصيه تيمو يجي الناس ما طولش تا البرد ديال الراسني كامل انك راش علينا راه ما كاين حتى شي لاقي حتى شي الكبرى في انت كان يقولون لكم ما كان سيم يطلع شيء هالو كدايم الله صل عمر عمار الجانبين أقتتلوا منها إلا وجهت المفتش تجد وفيهم عوام وفيهم ناس صالحين منك وشجين فيه ناس دي لهم وبعد ذلك هم أستقبل ورسول الله يقول الله سبحانه كنراوني نسل عند أوراق على قنسين الله سبحانه ساروخاتو كن يحبو عن شتاء زائمو نكثلهم فاضموا طنطاء يقول خير ذلك أخ مشي أنا لك سبحانه ذلك الله لأنه مفاكوه صراط الله هو اللي كان يرخص هو اللي قلبه عيسه وبحانه فيه تسلحه وكيقول بشيره ولا تنسيره ويستره وتعسيره وثير هكذا قرأت الله فأنا ولم تابعاني نسرناه وما نصرنا ويسترنا وما عصرناه وأنت أيها أيها الترطار المتشبتك عصرتك والتتأثير على تأثير فالمثال كمثال قبيس بن معاد بن جابر رضي الله عنه كيف من على صلاة بعض أشياء كيف يسميه قوم؟ فكيف صلى الله يوم سالس؟ ما قرر جد جد الجشق. فقل له جارا جمسي عيان من, من خلياله. أذن نرى ونقول له. قال يوم خن صل الله شمعه على الدين. الحصول عليه هو جعان وسعيان وسير. إيه. عيان ما من الصلاة وزل حالات وتم العشاء الله وصل وقيله صلى عن العلماء. لا هو هذا ولا هو يقصع ويصلي ولا هو يكمل الإمام ويزيب حالته هاو وصلاه زي لما سممت ابن نمو عاد الاجابة رضي الله عنه شي واحد قال سيدنا نمو عاد فلان معاك لعشان صلاه مورك لعشان يكمله زيز حالته قال له ما لك منافق يظهر الإسلام ويرتنوا الكفه هو كاتر ويقهر الإسلام ويخايف وصل الخبار له لك الرجل بشكل سبني الفصل قال يا رسول الله جيت عيان وجيت مرهب وعاد تسمى صورت عشان فن قربين صورت يا